Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Celik, Cüz 27. Audo Bismillahirrahmanirrahim min fema shaytanir Raheem. Bismillahi r in. نا أسنا إلى قلب مرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسافين فأخرجنا من كان فيها من المدينين فما وجرنا فيها غير مِنَ من المسلمين وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعرة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فقوم نوح من قبل 119. كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بل والأرض فرشناها فنعمل الماهدون 112. ومن كل شيء خلقنا زوجيه لعلكم تذكرون فَفِرْهُ إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ بِدِينٍ وَلَا تَبْعَدُوا مَعَ اللَّهِ إلَّا هَلْ أَحَدٌ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ بِدِينٍ كَذَلِكَ مَا أَتَّلَذِينَ مِن قَالُوا إِنَّ الرَّسُولَ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّبَعُوا صُلْبَهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُضْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاعُ ذُنْ قُوَّةِ الْمَتِينَ فَإِنَّ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 112. فغيهم للذين كفروا من يومهم الذين عدون بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواغع ما له من دافع يوم تنور السماء مهرا وتسير الجبال سيرا فَبَئِسَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خُضٍ يَعْدُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعًى هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا افَأَنْتُمْ تَحْسَبُونَ أَنَّ أَصْحَابَ لا وَقَوْمَهُمْ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ يَسْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْلَا تَصْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنْ مَاتَ مَا كنتم تعملون إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ 119. فاكهين بما آتاهم ربهم فبقاهم ربهم عذاب الجحيم 110. كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 111. متكئين على سرور نصفوفة بحور عين 112. والذين آمنوا واتبعتكم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وَمَا وما مِنْ من عملهم من شيء 113. كل مرء بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ فَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غَيْرْ مَا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءنون قالوا إما كنا فِي في أهلنا مشفقين فمن الله علينا عَذَابَ عذاب السمون إما نا من قدر ندعوه إنه من البر الرحمٍ فذكر فما أنت بنيمة رتبك وَلَا ولا مجدون أم يقولون شاعرون بِهِ به رهبان قلت رددص فإن 117. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 118. أم أَمْ تقوله بل لا يؤمنون 119. فليأتوا بحديث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 أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُمْ بَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنَّرَّ مِنْ مِثْطَدُونَ من أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 113. أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون 114. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 115. فإن يرى كسفا السماء ساقطا سحاب فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّونَ يَوْمَ لَا يُؤْذِي عَنْهُمْ كِيدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا اسْبِرْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَبِأَطْوَافِ النُّجُومِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا وَهَى وما ينطق عن الهبى إنه إلا ذح يوحى علمه شديد القباذ مره فاستغى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قابقا سيد أو أدنا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 111. إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاوى البصر وما طهى 112. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 113. أفرأيتم اللات بل ومنات الثالثة الأخرى الذكر وله 119. تلك إذا قسمة ضيزا 110. إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 111. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 112. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى 119. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بيرضى إن الذين لا منون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأوثة وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الله وإِنَّ الله لا يُنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض يرزي الذين أساءوا بما عملوا ويرزي الذين أحسنوا بالحسنى 119. الذين يجتمبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللما 110. إن ربك واسع نغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض بإذ أنتم في ذقون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكن هو أعلم بمن تقارن <تصفيق> أفرأيت الذي تولى فأعطى قليلا وأكثر عنده علم الويب فهُوَ يرى أَمْ لَمْ نَبَّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ مَازِرَةٌ مِذْرَ إِخْرَابَ أَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 119. ثم يرزاهم جزاء وَأَنَّ 110. رَبِّكَ إلى ربك المنتهى 111. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَرْنَابَ أَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَدَّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ذَلِكَ الْمَنُوحُ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا أَضْلَبَ مَا أَطْغَى وَالْمُعْتَفِكَةَ أَهُوَ فَغَشَى هَمَّا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 فتُوحكُونَ ولا تَبْكُونَ وَأَن تُمْسَى مِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ ذَعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَشَقَّ الْقَمَرُ فَإِنْ يَرَى 114. ويقولوا سحر مستمر 115. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم 116. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حِكْمَتُ مَنْزُمَانَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو التَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نَكُرْ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّ إنهم جراد تشر مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قنون قبل فكذبوا عبد ماذا قانوا مجنون وزوج فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَوْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَانْتَقَلَ مَنْ على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح مجسر تجريب أعننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل ضعير فكيف كان عذابه النذر؟ ولقد يسون القرآن من الذكر فهل من متكير؟ كذبت ثمد بالنذر، فقالوا أبشر من نافحا. 117. ونتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور 118. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل ما قت فتنة لهم فرتقبهم الصبر ونبئهم أن المال قسمة بينهم كل شرب محتوى فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعروا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَذَّبَتْ قَوْمٌ بِالنَّذْرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا 119. جيناهم بسحر 110. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكوا 111. ولقد أنذرهم برشتنا فتماروا رب 112. ولقد رابدوه عن قائفهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي فذو فلقد صطحهم كرة عذاب مستقبل فذوقوا عذابي فذو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم من متكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز أكثاؤكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَا وَأَمَرُ إِنَّ الْمُعْرِمِينَ فِي ظَلَابٍ وَسُعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى بُدُوهِهِمْ ذُنْقُوا مَسَّ سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهم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 تَمَلِكٍ قَتَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَانِ عَلَّمَ الْقُرْآنَ قَلَّقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُمْ بَيَانًا الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُصْدٍ والمر والشجر يسجدان والسماء عرفةها فذع الميزان ألا تطوان في الميزان وأقيم الوزن بالغص و لا تخسر الميزان وَالارْضَ ظَهْرَهَا لِلأَمَامِ فِيهَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 119. خلق الإنسان من صلصان كالفخار 110. وخلق الجن من مارد من نار 111. فبأي آلاء ربكما رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَنْتَضِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا 117. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى به ربك ذو جلال فبأي آلاء ربكمما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثغلان فبأي آلاء رب بكم ما يا نعشر الجن والإنس إن استبعتم أن تنفذوا من أعطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا ن فبأي آل رتبكم آتكم الذين يغسلون عليكم ما شواع من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء 124. <تكذب> <تكذب> فإذا انشقت السماء فكانت مردة كدهان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. فيومئذ فبأي آل ربك ما تكذبان يعرفوا المجرمون باسمهم في الخشب النعاسي والأقدام فبأي آل 122. هل مجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة؟ فبأي آلاء 129. ذوات أفنان 120. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيمان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهما من كل فاكهة زوجان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق 116. وجنى فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كَأَنَّهُمْ مَن يَغُوتُ الْمَغْجَابَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نُخَيِّئُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونصد ورمال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل رتبك ما تكذبان حرم بصورات في الخيام فبأي آل رتبك تكذبان لم يقمثوا إلا سُقَّلهم ولا جَنُّ فَبِأي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانَ تَكِينٌ عَلَى رَفْرَفِ النُّثُورِ بَعْدَ قَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إذا بقعت الواقعة ليس من بقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبار بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا سلاسة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشآمة ما أصحاب المشآمة والسابقون السابقون أباء المقرضون في جنات النعيم ثلث من الأولين ذقير من الآخرين على شعور ممنون متكئين عليها متقابلين يعطون عليهم انتام خلدون باخواب واباب يطاب كاس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بحور عين كأمثال نؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعمدون لا يسمعون في 119. وَلَا تأسيما إلا قيلا سَلَامًا سَلَامًا 110. فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 111. في سدر مخضود وطلح من عبود وظل ممدود وماء 119. وفاكهة كسيرة لا مطوعة ولا منعة وثرش مرفوعة إن إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أتراد لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمو من حميم من يحمو من لا بارد كريم <تصفيق> إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لمبعون سُنَّ أَفَا آذَاءَ مِنَ الأَوَّلِ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْدُودٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّ جَرِيمٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْذُّقُونُ فَشَاهِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَاهِبُونَ شُرْبًا هِيمًا هَذَا مَثْوًاهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَمَا بُولَا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُنُونُ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ خَالِقُونَ نَحْنُ قَدْ تَرْمَى بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ لِمَسْتُقِينٍ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ بَنُشِ أَنْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزابعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لنغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشردون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء بعلناه أجاجا فلولا تشكرون فَأَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ ربك الْعَظِيمِ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 فَلَوْلَا إِذَا بَلَوَتِ الْحُنُقُ مَبَأَنٌ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ فَنَحْمَعُ رَدُّ إلَيْهِ بِكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِذْ كُنْتُ الْضَيْرَ مَدِينَةً تَرْجِعُونَهَا صادقين، فأما إن كان من الغربين فروح ريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فمسل من حميم وتصرية جحيم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 112. وهو على كل شيء قدير 113. هو الأول والآخر والظاهر والباطن 114. وهو بكل شيء عليم 115. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 119. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فالله بما تعملون بصير لَهُ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور 118. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور 112. وآمنوا بالله برسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أبغ كبير 113. وما لكم لا تؤمنون بالله فالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي نَسُوقُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 112. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد بقاتلوا وكلا بعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرر الله قررا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جندا 117. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 118. يوم يقول المنافعون والمنافقات للذين آمنوا يظرونا نغتبس من نوركم قيل اربعوا ذراءكم فانتمسوا نورا. فاضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم لكم معكم قالوا بلى ولكن نكم فتنتم أنفسكم بتردصتم ذرتبتم ذغرتكم الأمان حتى جاء أم الله ذغرتم بالله الغرور، فاليوم لا يخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأبكم.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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعبدون إن النصت قينا والنصت قاتفا قرض الله قرض حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أدعوهم فنورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 112. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم فِي في الأنوال والأولاد 129. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما 120. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله برغبان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقو إلى موفرة من ربك وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض عدت من الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فَأُولِي اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن كشَأ فَاللَّهُ الْفَضْلُ العَظِيمُ مَا أَصَابَ مِنْ صِبَةٍ فِي الْأَرْضِ بَلَى فِي أَنْفُسِكُمْ إلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ 119. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 110. والله لا يحب كل مختال فخور للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول 111. الله هو الغني الحميد 112. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالغسط 113. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ما وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قدير عزيز ولقد أرسلنا محمد إبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وَكَانَ سَيِّئًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَثَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا ذَقَثَيْنَا دَعِيسَ بَنِي نَرِيمَ وَآتَيْنَاهُمْ إِنْجِيلًا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ذِكْرَى بَرَاهِينَ يَتَنَبَّدُوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ذنوب الله فما رعوا حقا آياتها فأنت عين الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا اللهواوامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويا لكم ضلالا عن صور الرحيم لان لا يعلم اهل الكتاب ان على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik